ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما, وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعين وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ما وبس المصين إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيض كلما ألقى فيها فوج ألم خزنتها.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 قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن بما